وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون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 وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الْأَرْضِ جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إِلَّا الله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 يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 يثبت الله الذين آمَنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية من قبل ان يأتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامَ رب إِنَّهُمْ أطللن كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم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 سرابيلهم من, قطران النار سرابيلهم, من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي من قطران من قطران النار الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب